فضل ينيل التائبين تكرم يا معشر العاصين جودي واسع توبوا ودونكم المنى والمغنم لا تقنطوا فالدنب مغفور لكم اني الجدير بان اجود وارحم واني لغفار لمن تاب وامن واني تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى اعلم واعلمي أن الذنوب الصغيرة تكبر وتعظم بأسباب اعلم واعلمي أن الذنوب الصغيرة تكبر وتعظم بأسباب منها الإصرار والمواضبة لذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار قال ابن محمد رحمه الله والله لا أبكي على ذنب أذنبته ولكني أبكي على ذنب كنت أحسبه هينا وهو عند الله عظيم وتعظم الذنوب أيضا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 فإن في ذلك كشف لستر الله الذي أسدله وتحريك لرغبة الشر في من اسمع ثم والأعظم من ذلك قلة الحياء مع الله قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه قال بعضهم لا تذنب